فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَزَهُم يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يُلَاكُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ واسعتا ابصارهم ترهقهم ظله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم اننا ارسلنا 117. قال يا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم 118. قال يا قوم إني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوا ينفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اَجَلَّ اللَّهُ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا أَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاؤُهُمْ إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَ دَأْشَوُثْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ تُلَغُبُ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارَا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا